الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم, لكم يقدم لكم هذه المادة الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير امه أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منه الفضل والإنعام خصنا بمزيد خير وإكرام جعلنا من خير امه أخرجت للأنام أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق به هو الملك العلام وأصلي وأسلمه على اشرف من صلى وزكى وجاهد وصام وقام وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديهم وسن بسنتهم وعلى شرعه مستقام عباد الله منذ ان خلق الله الخليقه وفلق الحبه وبرأ النسمه واستقر الانسان فوق بساط الارض وعاش تحت أديم السماء عاش الإنسان بفطرته ينشد منهجا يقوم حياته ويصحح مساره ويرقى به ويصلح شؤونه فأرسل الله الرسل تترا وأنزل الكتب متعاقبه وقلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى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 فأفسد فيها الانسان بالاراء والاهواء والمنازعات اراد الله ان يقوم الوجود وان يخلق الكون منسجما مع الانسان فالكون طائع لربه منقاد لمولاه خلق السماوات والارض وما بينهما بالحق والكون كله في تسبيح دائم وذكر مستمر لله سبحانه وتعالى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 وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه والنجم والشجر يسجدان والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه عاش الانسان مستخلفا في الارض يعمر هذا الكون بوحي الله تعالى وعلى هدى من الله وكتاب منير والشياطين اشتالت الناس وابعدتهم عن الفطره السويه وصار الإنسان يعيش في الكون بالنظرة المادية الدهرية أنه يفعل في الكون ما يريد والإسلام يقول أن الكون مسخر للناس وأن الله استعمرنا فيها وذلك لنسير في هذه الحياة وفق ما يرضي الله أما التصور المادي للكون الذي يرى أن الكون أن الكون هو الذي أتى بنفسه وأن الإنسان يعيش في الكون بغير قيود ولا حريه بغير قيود وبحريات مطلقة. من هنا نشأت الفكرة العلمانية الخبيثة المنبته عن الدين التي تعتبر الحياة مادة، وأن الإنسان يشرع، وأنه يفعل، وأن له أي يعيش وفق ما يريد. والإنسان المؤمن يعيش في الكون باعتبار أن الكون وحدة منسجمة مع الإنسان. فالكون يعبد الله وهو يعبد الله يعيش في هذا الكون لا يصادم ربه وإذا كان هناك شيء يخالف شريعة الله ويخالف أمر الله ونهج الله إذا من إنسان يتراجع والحريات عند المؤمنين حريات منضبطه ومستقيمة ولما كان الأمر كذلك كانت هذه الخطبة بعد هذه المقدمة بعنوان دستور البلاد إلى أين إننا نعيش في مرحلة خطرة من مراحل تاريخ بلادنا يوضع الآن دستور انتقالي وكونت مفوضية لهذا الدستور ووضعت ملامح واضحة لهذا الدستور وبدأت المنازعات منذ بسم الله الرحمن الرحيم أو من بسم الله الرحمن الرحيم بداية الدستور ولأن الدستور أصلا يقوم على ترضيات إما أقلية إثنية دينية وإما على ترضيات شعوبية فكتب بسم الله وبسم الوطن وتجاوز الناس الخلاف وبدأ وبدأت مرحلة تكوين الدستور ولكن قبل أن نتحدث عن هذه المرحلة لابد أن نتحدث عن خصائص النظام السياسي في الإسلام ماذا, ماذا يعني الحكم؟ وماذا تعني السياسه وماذا وما هي ملامح الحكم واداره شؤون الناس وفق الشرع الحنيف اول شيء الغايه والهدف الغايه في النظام السياسي واضحه والهدف لا لبس ولا غموض فيه وهو تعبيد الناس لربهم وان يكونوا لله عز وجل عبيد وخاضعين لشرعه متحاكمين إلى دينه ولقد ذم الله اقواما يأتون المساجد ويخضعون لله في محراب المسجد ويرفضون الانصياع لله في محراب الحياة يريدون يريدون يريد أن يكونوا عبيدا لله في المساجد متمردين على الله في الحكم والسياسة والبيوع والشراء والأسرة والبيت والإعلام والمناهج والتعليم ولذلك قال سعى تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوط كل ما كانت من شرعة غير شرعة الله ومنهج غير منهج الله بدءا بالشيطان والذين يدعون علم الغيب ومن عبد من دون الله وهو راضي ومن دع الناس إلى عبادة نفسه ومن حكم بغير ما أنزل الله هذه بعض صور التواغير ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وللأسف الشديد كثير من, من يريد الناس أن يحكموا بغير شرع الله إنما هم من بني جلدتنا ومن يتكلمون يتكلمون بأنسنتنا بل بعض الناس يصلي في المساجد ويكون شيوعيا ويصلي مع الناس ويكون علمانيا ظنن أن العلمانية لا تناقض الدين العلمانية والدين خطان متوازيان لا يلتقيان ابدا إما أن تكون مسلمة وإما أن تكون علمانية لأن العلمانية تعني عدم الخضوع لله في كثير من مفردات الحياة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ومن هنا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك حتى ولو قالوا نحن مؤمنون بالكتاب وبما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا شرعا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله القرآن هو الدستور إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا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 ويخضعوا لها وإذا خالفت الشريعة بعض فلسفاتهم أو أمزجتهم أو أهوائهم أو آرائهم عليهم أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى الله مثل إذا قضى الله بحكم فلا يقول هذا فيه قسوة هذا فيه تجاوز هذا لا يوافق عصرنا هذا لا يناسب زماننا قضى الله للذكر مثل حظ الأنسين شرع إلى يوم الدين لا يستطيع مفكر. مهما بلغ من التفكير والعبقريه ولا أستاذ مهما بلغ من التدريس والجامعات ولا دكتور مهما حمل من الشهادات ان يغير حكم الله وإلا كان ممن لم يسلموا تسليما ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما النظام السياسي في الإسلام يقوم على الوجهة والغاية والهدف ومن وجود الإنسان ووجود الإنسان في القرآن والسنة لا نبس ولا غموض فيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الخصيصة الأولى الخصيصة الثانية للنظام الإسلامي السياسي أن النظام السياسي يستمد شرعيته من الله لا يستمدها من الشعب وليس للشعب خيار أن يختار بما يحكم ليس للشعب خيار ان يختار بما يحكم للشعب ان يختار من يحكمه اما بما يحكم هذا ليس لاحد وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم انما كان قول المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ولذلك النظام السياسي الإسلامي الكلمة العليا فيه للكتاب وللسنة وليس للناس ثانيا النظام السياسي مرجعيته الكتاب والسنة وصولا وقواعدا وإذا خالف شيء وصول الكتاب والسنة فإن ذلك مردود ثالثا النظام السياسي الإسلامي يقوم على وحدة الأمة على وحدة الأمة الأمة التي يجمعها الدين الواحد لا العرقية ولا القبلية ولا القومية ولا الشعوبية إن الدستور الذي يوضع الآن من أكثر ما نخشى عليه أنه يوضع في ظل متغيرات وتعقيدات ومن هذه المتغيرات والتعقيدات وقوة الحرب في دارفور يراد للدستور أن يتضمنها وجود مشكلات في الشر يراد للدستور أن يستوعبها وأنا ينبغي أن أقول في هذه اللحظة أنه لا نراعي لدارفوريين ولا لفوراويين ولا لشرقاويين لأنه يجمعنا الإسلام اولا. إذا تكلمنا عن بعض الذين في الجنوب ممن يخالفوننا في الدين هم على نصرانية أو وثنية هذا ممكن أما أن يقوم الدستور على الشعوبية وعلى القبلية وان يراعي الترضيات سيكون الدستور سيكون الدستور مرضيا للأقليات غير معبر عن طموحات الأغلبية سيكون الدستور الحالي مرضيا للأقليات ولن يكون معبرا عن حقيقة الأمة ولن يكون معبرا عن الأغلبية المسلمة التي تريد أن تحكم بالشرع وبالإسلام وبوضوح ولا لبس ولا غموض في هذه القضية لذلك ينبغي أن نقول أن وحدة الأمة مهمة ونعني بوحدة الأمة أن الأمة واحدة في دينها وفي عقيدتها مختلفة في قبائلها في أشكالها في لهجاتها ولذلك لما جاء إلى اللغة العربية تكلم أنه هنالك لغات ينبغي أن تراعى ثم بدأ الكلام بأن اللغة العربية هي غالب لغة أهل السودان ولكن للسودان لغات أخرى ما هذا الكلام وما معنى هذا الكلام الرطانة كلهم أو أغلبهم في السودان من المسلمين لا تحدثني عن مسلم أن له لغة أو أن له لهجة أو أن له كذا لأن أصلا هذا لم يمنع هذه مسألة أصلا غير ممنوعة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم أن تكون مسلما وأن تتحدث بأي لغة من اللغات هذا ليس فيه إشكال لكن الدستور يقول أن اللغة الرسمية للدولة بالرغم من أن اللغة العربية هي اللغة الغالبة اللغتان الرسميتان للدولة اللغة العربية واللغة الإنجليزية وسوف تكون المكاتبات ايضا معتمدة إذا كانت باللغه الانجليزيه الإنجليزية وهذا لا شك أن فيه إرضاء لاقليه ولكن الإرضاءات لا تستمر طويلاً إن هذا الوضع لن يستمر بهذه الصورة الذي ينبغي أن يكون أن يخضع الناس لحقائق الأمور أما أن يغاعوا الأقليات بما لا يعارض الشرعة فهذا مما لا شك فيه شرعا لذلك أخطر ما في هذا الدستور بل ودستور 98 الذي سوف يعدل الآن أنه كان يعتمد المواطنة أساسا للحقوق والواجبات وهذا أيضا في شرعة الله باطل لأن الأمر يحتاج إلى نوع من أنواع التفصيل لو قلنا أن النصارى الذين يعيشون معنا في ديارنا لهم حقوق هذا صحيح لهم أن يتحاكموا إلى قانوننا وأن يتساووا وأن لا يظلموا وأن يعيشوا آمنين وأن ندافع عنهم وإلى غير ذلك بالحريات والحقوق التي أقرها الشرع لهم أما إذا قل بأن لهم شرعة كشرعتنا تكون مواتية لشرعتنا سواء وأن نكون جميعا سواء لا يمكن أن يكون هذا لأنه لأن الله تعالى قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وإن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لكن قد يقوم هذا الدستور على أن للأقليات وضعية وهذا موجود كما كان لليهود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وضعيتهم لكن هذه الوضعية التي لليهود لا تعني أن دينهم كدين الإسلام فهم إذا تحاكموا إلى القانون يتحاكمون إلى الشريعة الإسلامية من زنا من اليهود محصنى أقام رسول الله كما في البخاري أن حد على يهودي زنى بيهودية وكان الرجل المتزوجة والمرأة متزوجة فأقام عليهم الحد ذلك لأن الله قال قال له سبحانه وتعالى فاحكم بينهم أي اليهود بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك أي هذا الأمر واضح وبين نحن ينبغي أن نقيم الدستور على وحدة الأمة والنظام السياسي الإسلامي يقوم على وحدة الأمة رابعا النظام السياسي في الإسلام يقوم على طاعة ولاة الأمر في غير معصية وعدم الخروج على الحكام رعاية للأمن واستذبابا للأمور وترسيخا لي لي لي لي لي لي لي لي للمسالم والمصالحة والمسامح بين الناس وعدم إراقة الدماء والعنف وذهاب هيبة الدولة وإلى غير ذلك وهذا أيضا من الملامح المهمة جدا عدم الخروج على الحكام خامسا إن من ملامح النظام او من معالم النظام السياسي في الإسلام ان هذا النظام السياسي يقوم على التكامل بين الحاكم والمحكوم والتكامل بين الحاكم والمحكوم نريد به اولا ليس هنالك عقد بين الحاكم وبين المحكوم في الإسلام الاسلام يقول على ان الحاكم عليه ان يحكم بالدين وعلى المجتمع ان يحكم بالدين وليس لاحد حاكما او محكوما ان يخرج على الشريعه الاسلاميه هذا واضح ولا لمس ولا غموض فيه لكن هنالك تكامل الحاكم يكمل المحكومين بان, بأن يوفق بهم وان يعدل بينهم وان يقيم القسط بين الناس وان لا يتميز عليهم وان يعطيهم حقوقهم وان يقيم الدين فيهم والى غير ذلك وعلى المحكومين أن يتعاملوا مع الحاكم من خلال الشوره وهي من أعظم ملامح النظام السياسي الإسلامي الشوره بين الحاكم وبين المحكوم التي تجعل المحكوم يرضى إذا سئل عن رأيه وإذا سئل عن وجهته ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس في الإسلام معارضة لنظام إسلامي في النظام إسلامي ما ينبغي أن تكون هنالك معارضة لكن هذا النظام في بعض ممارساته البشرية عنده أخطاء تدرأ الأخطاء ويحصل التكامل بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر ذلك بأن, بأن, بأن يخبر بالخير وأن, يوط وأن توصل إليه الرسالة وعلى الحاكم أن يأخذ بالأراء وأن يأخذ بما قيل له ثم التناصح والتناصح والنصيحة من التكامل بين الحاكم والمحكوم وأودين النصيحة لله ولرسوله ولأئمتهم ولكتابه ولأئمتهم وعامتهم وإئمتهم تنصح لهم تبين لهم الخير النصيحة لا تعني التشريف ولا تعني الإذا ولا تعني التجريح النصيحة تعني أن تبين له الحق وأن تعينه على الحق وأن تبين له الباطل وأن لا تعينه على الباطل ثم النظام الإسلامي من أهم ملامحه أيضا أن النظام السياسي في الإسلام يقوم على قضية أساسية مهبه وهي قضية ان الجميع يتعبدون الله فتنصلح دنياهم وتنصلح اخرتهم وهذا لا يوجد إلا في النظام السياسي الإسلامي النظام السياسي الإسلامي من عمل فيه عمل أجزية الاخره لكن لو أنك أتيت بالنظام علماني لن تؤجر على اي شيء هذا اذا لم تكن آثمة اما النظام السياسي الاسلامي فالحاكم اذا سعى لاقوات الناس كان ماجورا ولذلك قال سبعه يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله قال امام عادم وقال اهل الجنه ثلاث ذو سلطان مقسط موفق متصدق اذن النظام السياسي الاسلامي يصلح الدنيا ويصلح الآخرة وأهم شيء أن النظام السياسي الإسلامي يجعل الجميع يرتبط بالآخرة وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين النظام السياسي الإسلامي الذي يحكم لا يحكم من أجل جاه ولا من أجل عز ولا من أجل ثروة ولا من أجل سلطة ولا من أجل ما كان إنما يحكم طاعة لله يتعبد الله بإقامة الواجبات يتعبد الله بإقامة الحدود يتعبد الله بإقامة الخير لذلك النظام السياسي الإسلامي من أهم وأعظم ملامحه وأبرز خصائصه أنه يرتبط بالآخرة مباشرة فبه صلاح الدنيا, إصلاح الدنيا وبه صلاح الآخرة فإنه يجزى على ذلك ثم ينبغي أن نقول إن اقرار أن الحكم والتشريع حق لله هو من صميم العقيدة الإسلامية وكل من يدعي أن لبشر حق في أن يشرع للناس خلاف تشريع الله فإن هذا من الكفر والردة عن الإسلام ما لا شك فيه وذلك أن الله قال عن نفسه وله مقاليد السماوات والأرض ولله الأمر من قبل ومن بعد واليه يرجع الأمر كله إن الحكم إلا لله هو خير الحاكمين وصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة الإسلام لا يقر بأن تكون الحاكمية لغير الله دستور 98 كان يقول أن الحاكمية لله هذا الدستور لا يستطيع أن يقول أن الحاكمية لله يقول أن الأديان منبع الإلهام ومنبع الأخلاق كل الأديان هكذا جملةً الاديان هي منبع الاخلاق ومنبع التماسك ومنبع الالهام الروحي والابداع والى غير ذلك من الكلام مما يجعل الاسلام مقصيا عن الحكم والاسلام لا يقبل بل وانزلنا اليك الكتاب مصدقا ل ألم تر الى الذين وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه لا بد أن يهيمن القرآن يهيمن القرآن بأحكامه وتعاليمه وشرعته حقيقة الأمة لا تحتاج إلى دستور الدستور موجود وكل الدساتير الموجودة في العالم في صياغاتها جميلة مراعاة حقوق الإنسان مراعاة لكن هذا الدستور من الأشياء المريبة فيه أصلاً الدستور لا يكون مفصلا الدستور الدستور الأمريكي فيه سبع مواد لا يتجاوز سبع مواد دستورنا الثروة والسلطة والمناطق والأقليات والطفل والمرأة وحق شنو وحق شنو كل ما في رداعي ده دا كل ما في رداعي وما في دستور أصلاً بيجيبه يقول لك يظلم الشعوب ويدمر الناس ويأكل حق الناس الدستور ده قالوا حتى الريف ينمى ودي من الأشياء الجوانب المهمة لكن هل هذا سوف يحصل قضية الأمة في عدم وضوح هويتها عدم وضوح دينها قضية الأمة في الجهل بالإسلام وللاسف الشديد من هنا نشأت العلمانية العلمانية هي من أخطر ما يواجه الأمة الإسلامية اليوم وإن أردتم دليل على هذا هذا هو الدليل بيان إلى جماهير الشعب السوداني وإلى الرأي العام العالمي دفاعا عن الاستنارة وعن حقوق الإنسان مجموعة من العلمانيين ليس اتهاما يقولون نحن علمانيون الحاج والراب وغازي سليمان وآمال عباس وكمال الجزول يدافعون عن محمد الله ومحمد احمد شيء غريب ويتكلمون عن حقوق الإنسان ويقولون نؤكد قناعتنا قناعتنا بحرية الاعتقاد والضمير والتعبير في أي حدود شكك اه باكل انا بشكك في اباء أربعة دين بطلع بيان اقول غازي ده ما ودبوه ودي ما ودبوها ابوها ودا كده كلهم حريه التعبير ما في حر مش تعبير انا انا بقدر انا سوداني وعندي جنسيه وعندي جوازها في شنطاني السوداني؟ أنا أبي زي حريه حرية التعبير في أي حدود وفي أي اتجاه قالوا نؤكد في ذات الوقت رفضنا القاطع للإساءة للمعتقدات الدينية والدعايات السوداء التي تستهدف الرموز الدينية المبجلة طيب أنتوا من فتحسز على القومة دي كل الناس عن أنين لأن في ناس استهدفوا عملوا دعايا السهداء انت برهم قلت دعايا سوداء. واستهدفوا الرموز المبجلة تناقض عجيب العلمانية أخطى شيء يواجه الإسلام لأنها تريد أن تجعل الإسلام وغيره سواء وغيره نحترم الإسلام ونحترم غيره الإسلام لا يرضى إلا أن يكون حاكما وأسوأ ما في العلمانية أنها تنتقص الذات الإلهية العلماني يقول لك: اي والله الله خلقنا طيب الله الخلق داري يمشي يقول لك لا يخلقنا لكن ما يمشينا تمشي كيف بقوانيننا ونظمنا يعني لا تمشي برا تمشي بمزاجك يعني ولا كيف الله خلقك والله داري يمشيك عندك عشان كده العلماني يكفر بالمناسبة لأن العلماني يريد إلها عاجزا يخلق ولا يشرع يوجد ولا يحكم لكن إلهنا الذي نؤمن به قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه والله خير الحاكمين والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يشرك في حكمه أحدا نحن إلهنا بيخلق وبمشي الناس عندك نغراي شوف الكلام الفارغ قالوه. قال إن نشر صحيفة الوفاق لتلك الإساءة خطأ مهني انت مش هتبرتها إساءة طيب انت زعلان من الناس قاموا ليه إنت بلاك بتقول الإساءة ماذا تريد من الناس أن يتعاملوا مع صحيفة نقلت إساءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنت تردو من الناس ثم قال إننا ننظر بقلق بالغ دينا الاسدفاع عن الاستنارة الاستنارة دي شنو هي؟ كشافات ولا شنو؟ أنا لا أعلم باستنارة دي شنو يعني الكشافات بيجيبوا لك كهربة ولا كيف؟ والجنين ما مستدير منه؟ يعني إذا كان ديل قارين في ناس القدموا أسأل العريضة دي بروفات دي هرأي شنو؟ مرفاق عادي الاستنارة دي شو الريني كشافات دي ولا شنو لما نايلون ولا لما شنو استنارة قال قال ننظر بقلق بالغ الى سعي جماعات ظلامية وتكفيرية انا بستغرب، الجماعة تكفيرية ما نهب بيسيء الناس طيب حسيت انت ما اسيء تلو يحق لك ان تسيء للناس هو انت, انت ما قاعد تتعامل مع خصومك بتتهم أنهم ظلاميين وتكفيرين ديال مع خصومك يا اخوان شوفوا التناقض العلماني لك قبول الآخر جدا قبول الآخر أهدير آخر رأيك تقول شنو يعتبرون الآخر أقبلوا العلماني يقول لك قبول الآخر جدا لا يقبلون الآخر إذا كان إسلاميا من الظلامين دين الدكتور العبيد معاذ عميد كلية الشريعة بجامعة القرآن الكريم الدكتورة عائشه الغفشاوي والدكتور أحمد خالد بابكل كان في يوم من الأيام من أمين لمجمع لمجمعات القرآن الإسلامي في السودان وكان مدير جامعة القرآن الكريم أخراج شو دين الظلاميين الشيخ عطيه محمد سعيد الدكتور عبد الحي يوسف ورين الظلامين منه بعد ده شوف قال هذه الجماعات تربيت دموية يا خلو تربيت دموية بيمشوا المحكمة الجدير الآن في المحكمة والناس كلنا قاعدين يمشوا المحكمة كيف تكون كيف تكون تربيته دموية بعدين طعن طعم في الحكومة قال ااا كما نستنكر المنافقة والمزايدة التي تتعامل بها بعض الجهات مع هذه الجماعات قاصد مستشارية التأصيل بالواضح قاصد مستشارية التأصيل وقاصد وزارة الشؤون الإسلامية في السودان وهيئة علماء السودان أطرأت طلعوا بيان وقال ننكر وكذا وكذا وكذا وكذا وطلع بيان معروف عند الناس قال ده يحتوي جماعات الظلامية للأسف الشديد قال نحن الموقعين أدناه فوضنا المجموعة السودانية لحقوق الإنسان على تنظيم الدفاع عن الأستاذ محمد طه محمد أحمد إذا لزم الأمر وندعو كل المواطنين للتوقيع على هذا البيان وسوف يبث عبر الإنترنت لنفس الغرض يخواننا ظهرت الأمور على حقيقتها وتبين من الذي يريد أن يشوه وأن يدمر الإسلام في هذه الديار؟ يخواننا الآن ينبغي أن يعي كل مسلم دوره الآن في العالم حرب شرسة أغلقت آلاه المدارس في اليمن والباكستان الدينية المدارس الدينية قالوا ما دارين مدارس دينية قفلوا دي مدارس ومنعت جميع الدروس في المساجد في موريتانيا. الآن قبل يومين صدر قرار ما في دريس في جامع في مورتانية صموا مش بس المساجد للصلاة فقط كما هو حال كثير من, بلاد من البلاد الإسلامية وأدخل تدريس التوراة والإنجيل في الجامعات التونسية طلع قرار بأن التوراة قروا في الجامعات التونسية زي القرآن الكريم والإنجيل كذلك مع القرآن الكريم وفي نفس الوقت تنصر ثلاثمائة شاب جزائري وتزامن مع هذا خروج كتاب المقريزي في الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام وتزامن مع هذا تدنيس المصحف في غولتنامو وتزامن مع هذا خروج بيان المستنيرين وراء المستغرب أول مرة شو مزول شكل كيف في ناس بيقولوا نحن مستنيرين أنت متذكرنا نفسي بس ما نكمل مستنيرين دي بيعرفوا الناس بيتكل مستنيرون ومستنيرين، بعدنا ده يعرف كلود الاستنارة، التنصل من الدين، اللي بيصلي صلوات الخمسة في المسجد رايح فوشلو، اللي بيمنع الاختلاط بين الرجال والنساء رايح فوشلو، اللي بيطبق تعاليم الإسلام وينزنه على أرض الواقع رايح فوشلو، العلمانية شر وبدأ هذا الشر مع الدستور. وبدا هذا الشر مع الحركه الشعبية التي انضم اليها كثير من ابناء المسلمين ظنا ان جون هو المنقذ والمخلص مشيت دونقوله لقيت الراسماليه في دونقوله عاملين احتفال كبير بانه ينضموا الي جون وطلعوا بيان ومحتفين احتفاء شديد العلمانية تكالفت على الأمة والعلمانية لا تريد لأحد أن يخرج على نظمها وقوانينها وإلا سمي خارج على القانون مخالف على النظام والعلمانية برمتها خارج على قانون السماء مخالفة لشريعة الإسلام العلماني قوانين دي اشترموها الشريف يقول لك يطبع القانون حكم القانون القانون يأتو إذا كان يدمر جربية الله أنا أرضى بقانونك ما ملزم بالنسبة لي يعني إذا عملت قانون وما شروعي أنا ما ملزم به والمسلم ما هيكون ملزم به ها حيحصل شن يعني هسميني خارج على القانون وأنا بسميه خارج على الشريعة العلمانية حريصة على قوانينها وليست حريصة على دين الله ولذلك ينبغي أن يعلم الناس أن كل من اعتنق العلمانية فقد اتخذ العلمانية دينا له لأنه ليس بالضروري أن يكون الدين منزل من عند الله فإن الله قال على الملك في عهد يوسف عليه السلام ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك دين الملك قوانينه ولوائحه ونظمه التي تحاكم إليها الناس وخضع الناس إليها ولذلك كل من خضع لقانون غير قانون الله يعتبر اعتنق هذا القانون دينا العلمانية دين لأنها تطرح نفسها بديلا للإسلام تقصي الإسلام تريد الإسلام ضمير فقط ومسجد وصلاة تريد الإسلام في الإطار الشخصي تكون زور كويس وعز وآخرة وجنة ونار بس ينزوي الإسلام هكذا ولكن لا ينزوي الإسلام هكذا لأن الإسلام قوته وفاعليته تأبى إلا أن تكون قوة مهيمنة ومسيطرة ونافذة ولأن الناس عبيد ليس لهم أن يقضوا على شريعه الله وليس لهم أن يرفضوا ليس للعبد أن يختار الله قال تنفذ ذلك عامل كده عمل كده كده حرام كده حرام قال بيعمل كده سو له كده سو الله كده الله قال ثاني شنو انتم اعلم ام الله انتوا اعلم من ربنا ولا شنو الله قال السارق اقطع يده تقول لا اسجنه الله قال, قال الزاني المحصن يرجموا بالحجال بالحجال شفته بغير الحجار ما ينفع كان جبتوا جت الرصاص ما ينفع قال لازم بالحجال بالحجال انتهى كلام يقول لا هو قاصدين الزمن ده كانت زنا دار يطفشوا منه الناس معناها ال ال ال الناس ال الزان المحصة ممكن نشو حاجة زي ما قالوا بعض الإسلاميين قالوا ما في حد رجم ذاته للأسف الشديد قيادات الطوائف وزعماء الأحزاب الإسلامية والطائفية في السودان قالوا إنه ما في حد ردة وما في حد رجم وكلام زي ده البلد فوضى أقسم بالله البلد حتكون فوضى أكثر من كده الدستور ده لا بد يكون واضح المعالي يا إخوانا الدين هو الإسلام أجزوا عنده دين تاني يمارس دينه في محله ما عدا معه مشكلة الكلام ده ده إليه ودريس عصر ده إليه مؤتمرات مفوضية ويشيلون شو بيك ولا ينشو بيوه ده ده إليه وغن بيك ولا ده إليه هنا، يا كلام واضح ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يا تحكم بما أنزل الله يدقوا القران ده أنزلوا الله أنزلوا الله يحكم طوالي يحكم في البيت ويحكم في الإعلام ويحكم في الأسرة ويحكم في أي حاجة ماذا لكلام كثير؟ الدين الإسلام عندهم أقلية ما فضل بعارضون في جوة كنيسة تعبد رب زي ما دات تتشغلب الهوبة تلعب البولي تتقلبوا ما عندنا فيه المشغلة جوة كنيسة هناك الإسلام حاكم العلمانية خطرة أخطر ما في العلمانية أنها تهدم الأصول تجعل الحاكمية لغير الله والتشريع الله وليس لأحد أن يشرع ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام الله قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمع وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا قال له ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا قطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين الرسول صلى الله عليه وسلم الله قال له وإن كادوا ليفتنونك يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا الله قال له الرسول قال ما تبارئه بس الوحي نزلت لك تمشي بيوك ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما بس تمشي لله في الشريعة عني. الرسول الله الله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام أدماء عند الحق تمشي بس قل له تمشي برزه لده أتأكد من باب أولى أن يوقع هذا الكلام لرئيس البلد وأنا من هذا المنبر وجه هذا الكامل لرئيس البلد وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحى الله إلى نبيه وإذا لاتخذوك خليل ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لا ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد ولك علينا نصيرة لا أمريكا ولا فرنسا أن شريعة ينبغي أن تكون قائمة يا اخواننا قول قالوا ما في شريعة في الدستور الناس بنشوف الكلام ده يا إخوانا ده الدستور إذا واقع ومنطقي اعملوا مع الناس عشان الناس بنشوفه المسلم أي مسلم ما حيلتذن بدستور ما إسلامي وحيعتبر نفسه ما في دستور ذاته انت على ورق خذ الدستور واقعي لا يقوم الدستور على ترضيات ليه؟ عشان الأغلبية ما شعلوا شال... سلاح عشان الأغلبية ما عملوا مشاكل تطهب. تطهب. تطهب. و... و... و... و... و... و... عن عشان الناس المستمعوا القلاء نبشروا سلاح بس كده يعني ينبغي أن يقوم الدستور على الإسلام وقالوا أي يزول وصل كلامه وهنا نعني ذا كلام أي يزول يوصل يعني كلامه العلمانية تريد أن تهدم الأصول والعلمانية تريد أن تهدم الأصول بفتح الحريات غير المقيده حريه التعبير حتى وين حرية ممارسة المعتقدات الدينية حتى وين حرية الضمير والمجدان حتى وين إلى أن يساء النبي سلط انت عارف أنا تحليل البيان ده شنو الناس دي خافوا. هم ده يقولوا كلام كثير ده حماية لأنفسهم بالمناسبة ما دفاع محمد طه أنا في تقديري العلمانيون يريدون الدفاع عن أنفسهم ما هو موضوع محمد طه هذا كان مرة ساكت. البلد بعد كان أي زول يدخل خشميه الناس شافوا في ناس بيجيبوا لافتات لافتات والناس كلها حاجات والمساجد لا بفت الموضوع ده بقى اختبار اذا مرت بعدك اي زوق اكتب زي ما داير خدتهم الناس قاعد يتكلم شيء خلي ان اشي بس ما وصل الرسول لكن كلام شيء انت كان قلتوا في النهايه ممكن اطلب عليكم في الرسول لان الرسول بيقول احاديث بيقول لا في ناس كتبوا قالوا انهم لا يؤمنون بالسنه في سنة ناس والراب والناس ونزل ما قالوا بس قرآن بس جيبوا القران بس القران ما كانوا مؤمنين به وكان مؤمنين به ويتاخذوا به واخطر ما في العلمانيه انها تدمر الاخلاق قال في لبسه البلوزه فوق والاسكيرته تحت بعدين في فاصل بين البلوزه والاسكيرته وسمناها البنات فصل الدين عن الدوله عيب عليكم والله حرام عليكم قال فصل الدين عن الدولة انت عارف البنات في جامعه الخرطوم بيصوتوا للعلمانيه ليه بيتخيلوا انه الاسلاميين بيحجبوه وده يخلطوا اصل شوف العلمانيه في جامعه الخرطوم برنامجنا الانتخابي اغاني كل مره فنان وبعدين البنات والاولاد بيرقصوا مع بعض اشجد الناس أيزوا البي يقول لك أن غلط ما بيصوّقوا له والله مشكلة كبيرة خلاص قال فاستددين عن الدولة لأن الاسكيت براه والبلوزة براه ده ما جد حكم لأمسات أنه بناس بالشبارع حسناك طلعت من الجمعة يوم الجمعة أمشي الحدايا مش الجمعة شغالة بعد الجمعة دا مشي الحدايا تلقى فاستددين عن الدولة راقد هو ذاته ياخد كلام غريب ذاته العلمانية تستهدف الاخلاق الإسلامية وتريد أن تدمر اخلاق المسلمين لا أعرف شيء غير هذه المسألة ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤالا كبيرا لماذا تنتشر العلمانية في بلادنا السبب الأول الجهل بطبيعة وحقيقة الإسلام اخوان الإسلام ما في ظلم لأحد. الاسلام بعض الناس يظن أن الإسلام معتقدات وجدانية أو قضايا شخصيه او عبادات محضه ما فيهم الدين الاسلام فيه قانون فيه جهات فيه معاملات دوليه فيه عقود فيه مواثيق فيه اسره فيه شريعه للناس فيه تعامل مع الكفار فيه القضايا الاجتماعيه فيه البيوع فيه معاملات لا يمكن أن ينزو الإسلام هكذا ثانيا التجارب المشوهة التي قدمت باسم الدين جعلت كثير من الناس ينظر إلى العلمانيين باعتبارهم من المخلصين في ناس يستعبدوا الناس باسم الدين طوائف وطائفية كرهت الناس في الإسلام تجعل الشخص عبد لسيده والسيد واحد والعبيد كثر اولا هؤلاء العبيد ليس لهم فرق الا ان يكونوا علمانيين وبعض الجماعات الاسلاميه التي وصلت الى السلطه ولم تقدم تجربه قويه ايضا شككت الناس في مدى مشروعيه جديه المشروع الاسلامي ولذلك انزوى كثير من الناس او صاروا علمانيين ثالثا من الاسباب التي تجعل العلمانيه تنتشر في بلاد المسلمين عوامل التغريب والتعري الثقافي التي أصابت الناس والتشكيك في ثوابت الأمة وفي معتقداتها والفضائيات التي تتكلم وإلى غير ذلك من كثير من الأمور التي اجتاحت العالم الإسلامي فكريا نسأل الله تعالى أن يرد الجميع اليه ردا جميلا وأن يحمي وأن يحفظ البلاد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 وعلى ظهورها في بعض منابر الإعلام ولاسيما الإعلام المقروء الصحفي لكن علينا أن نتصدى لهذه العلمانية ويكون التصدي للعلمانية بأمور الأمر الأول لا بد من اتساع مساحة ورقعة الدعوة وعلى الدعاه أن يتحركوا في كل مكان أن يملؤوا المساجد والانديه والدور والإنترنت والشبكة والتواصل مع الناس ولا بد من حل قضية العلمانية بالمسجد بالقرآن بمزيد من الاستقامة بتقديم القدوة والأنموذج الصالح للإسلام القويم ثانيا لا بد من التصدي للعلمانية علميا عن طريق الكتابات وتفنيد الشبهات كل من طعن في الإسلام في المرأة طبعا العلمانية أخطر ما فيها أنها تتبنى قضايا المرأة ولذلك كثير من البنات دائرات اللبس الخليع دائرات ارقصت دائرات غنن دائرات إيجنا الجامعة بشد يجوا ما في زول يمنعه لكن أنا بقول يخواننا الاتحاد إذا لم يستطع أن يمنع الطالبات من التبرج على إدارة الجامعة التي تكون غالبا تابعة للنظام أن تمنع, النا... أن تمنع الطالبات من هذا الزي وأن توحد الزي كما حصل في جامعات في دنقله جامعة ضنقلة ما في بيت ما لابس عباية عبايات بس عباية اشترت الجامعة وزعت للطالبات عباية بات ما فقطتوش لكن بس عباية وعباية واسعة هذه خطوة لكن الطلاب يجروا في الجامعة كان قالون تلبسوا عبايات البنات يقوم الاتحاد العلماني يقول ما تدخلوا في حرية الناس ما في ذو الحر أكلمك ما في ذو الحر مسلم ده كلام الله هراشلو كده مدير الجامعة خليه ورئيس الجمهورية خليه انت تعال مسلم أي الله قال كده راشلو ادينا رايك قول أنا مع الله وما معه لذلك العلمانية تواجه علميا قضايا الأقليات الديمقراطية الشوره النظام الاقتصادي ينبغي أن تحرر هذه القضايا بوضوح في اذهان الناس ثالثا لا بد أن يكون هناك دور سلطوي من أجل منع العلمانية إخواننا أنا بس السؤال السلطة دي في الإسلام غايتها تشبه والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر نهوا عن المنكر ده لا أنا دايد نطبق الآية دي ونهوا عن المنكر الحاكم ينهى عن المنكر كيف مثل اي كلام بكتف فارغ ضد الاسلام منكر ولا منكر. يمنع عديد يمنع في رقابة الصحف لا تستطيع ان تتكلم عن الحكومه بما يشيل والا تصادر الصحف وكذلك في الدين أولى من الحكومة نفسها لأن الحكومة جاءت من أجل الدين فيصبح لا لا لا لا لا لا, لا وظيفة للحكومة إن لم الدين لذلك والذين إمكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ده كله عملوا قول وعمروا بالمعروف عملوا أمر ما سهل أكلوا وسقوا وسووا كذا وسووا كذا وسوا كذا أنا داير وأنهو عن المنكر بس الحكومة تطبق الآية دي تنهى عن المنكر باعتبار سلطة تمنع أي فساد تمنع أي شر، تمنع أي منكر باعتباره منكر من راى منكم منكرا فليغيره بيده يده دي بس عند الناس ما هو واقع يده دي يده دي تطلقب له كده دي يده يده ممكن يكون التغيير بدد لكن ده السلطان عشان ما تقول فوضى عشان ما يزور يمسك زور يخنقوا يقول له تعال انت عندك منكر لا لكن بيده دي الحاكم أنا لا يعرف الحاكم دي الحاكم بيده دي ما يريم شعلانه إلا الناس يطلعوا ضد الحكومة يعني كانوا طلعوا شايلين مظاهرات قالوا تسقط تسقطوا شنو شنو بخلوه إلا كده بس بيده والله دو كتر البومبان من حدل البومبان دا للبنات العريانات دي مالو لكن كان الدون بمبان باكل أدري دي كل تكتب الحكومه تضرب المت الم... المتمردات رعاياها بالبمبان لانه مالابسين طويل وحاقولك دي زي نص طالبان ودي زي ناشنود دي ناشن يا دي اشكالات من رأى منكم منكرا فليغيره بيده شفت ايذ عند سلطه ورأى منكر وما غيره بيده بيده اثم عند الله بنص الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره وجوبا بيده اي حاكم ما غير المنكر بيد الله يسالك والعلماني أعظم من قبل لكن إحدى لنا الحكومة تفتح مجال كبير في وسائل الإعلام ومناهج التعليم ده برضو بيده ده برضو جزء من يده وبالمال ده يده برضو يحارب العلمانية من الناحية الفكرية ويبين للناس العوار الموجود والسوآت الموجودة عند الفكر العلماني أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلة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 اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء يا ارحم <س Hobart> الراحمين ويا اكرم الاكرمين اللهم من أراد بلادنا سوءا وباسلامنا شرا اللهم فك شره يا رب العالمين اللهم عليك بالمعتدين يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين وبالامرئ وبالامريكان وبالأمر وبالأمر وبالأمر الطغاة يا رب العالمين اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم انتقم من كل من اراد بالاسلام والمسلمين سوءا يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمرشد يعكب فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ويحكم فيها الدين يا رب العالمين وتعلى فيها الشريعة يا رب العالمين الله موفق ولاة أمور هذه البلاد لما تحب وترضى وخذ بناصيتهم إلى البر والتقوى يا رب العالمين اللهم اجعلهم عونا لدينهم ومجتمعاتهم وأممهم يا رب العالمين ولنهضة شعوبهم يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا